هَذِي آيَاتُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكهَةٍ زُمَّجَانِ فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق بجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان ضاخرتان فبأي آلاء ربكما تكذبان